هنخنق اخوا فاطمه بالضلع والعان وبحق جنين اللي سقط وبذبحه حسان هنخنق اخوا فاطمه بالضلع والعان وبحق جنين اللي سقط وابذبحه حسين فاطمه وابذبحه في <تصفيق> انخاجنا اخوا قاصدك لا تخيبيني ضيفك وانا حقي عليك ضيفيني فاطمه الضيفيني الشاكل والخبر بينك وبيني محتار بامري وصفك شمالي بلي من فاطمة شمالي بلي من فاطمة انخاجنا اخوة بالدمع ومسمار صدريت مكسور خاطر جيتك تچب مه خبرج فاطمه په مه آ او الرعب كسره الضلع و بعظم قدرج يعبر رعب كسره هو بعظم قدريك وريد قبرك أوصل دلين من وين فاطمة دلين رايد على قبرك أجي وشكيلك همو وبرض البقيع بالحرام ازور كل يوم فاطمه ازور الله رايد على قبرك اجي واشكي لك هموم وبرض البقيع بالحرام ازور كل يوم فاطمه ازور الله كل شيء عميث لي انتخي بخدش الملطوم على قبر الحسن سعى أمو البنين فاطمة سعى أمو البنين آه أنخاشنخ والحاجتي جيتج يا زهران صيم وحبك لا يضل محتار بمر فاطمه مجد الله اي ابجاه العزيز صدره بجاه العزيز اللي انذباح ونشف صدراء الله بسهم قلبه والنحر وصواب الاجبين فاطمة وصواب الاجبين الخشنة وفاطمة بتعفير خدان واقسم عليك بغربته ونيران وجده فاطمة نيران وجده آه فكي يا زهر شدتي طالت المدة فكي يا زهر شدتي طالت المدة كل ما قلت همي خلاص اطيح بين اثنين فاطمه اطيح, أطيح بيني انخنق نحو بالجمع ساق العطش وعود خايب الطلب هي هات حاشه فاطمه هي هات اي حضر حاجتك ان خاجنا اخوه بالجمع ساق العطاش هو عود خايب الطلب هي هات حاشه الله باللي ترى کربله بلې بلې چرایب کربله باللي ترايب كربلة صرت فراشه تران في نار المصايب طايح سنين فاطمة طايح سنين صارت فراشه باللي ترايب كربلة فراشه اتراني في نار المصايف طايح سنين فاطمة طايح سنين الله هأنخاجنا اخوة فاطمة وانت الوسيلة بحق الصدور هدا سهل طاغي بخيلة فاطمة طايح الله أنخاشنا أخوة فاطمة وانتي الوسيلة بحق الصدر هدا سهل طاغي بخيلة فاطمة الله نحر الرضيع ذبحت ودمه مسيله ونحر الرضيع ذبحت ودمه مسيله وبدلعة السنب عطش وبدورة العين فاطمة وبدورة البعاد نحر الرضيع وذبحته دمه ومسيله وبدلعة السانة بعطش وبدورة العين فاطمة وبدورة الله لما انقلت عندي مشاكل من يحلهن قالوا لي اقصد فاطمة وتعنئ لها فاطمة وتعنئ الله واقسم عليها بذبحة الأولاد كلها واقسم عليها بذبحة أولاد كلها ومسمارها وكسر الظلح وبلغمة العين فاطمة وبلغمة العين الله الله لما انقلت عندي مشاكل من يحلها لما انقلت عندي مشاكل من يحلها قالوا لي قد صد فاطمه وتعنا لها الله الله اسالك الدعاء واقسم على هبذ بحتل اولادك وقسم عليها بذبحة الأولاد كلها ومسمارها وكسر الظلح وبلقمة العين فاطمة وبلقمة العين وبلقمة العين يا وجيهتين عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهتنا يا وجهتنا عند الله اشفع لنا الله يا وجهتنا يا وجهتنا